رب المشرق بين ورب المور بين فبأي آل ربك ما تكذبان؟ ما رج البحر بين يرتقيان بينهما برز خلايا فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في الأرض لَحْرِكَ الْأَعْلَانِ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَارٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يسأله من في السماوات والأرء كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها السقلان فبأي آلاء يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان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 فإذا شقت السماء فكانت وردة كدهان فبأي آل ربك ما تكذبان فيوم لا يسأل عن ذنبه أي آلاء ربكما تكذبان